بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعا ثم لغسل ميت لحديث أبي هريرة مرفوعة من غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله في الشرح ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس لحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى رواه ابن ماجه ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعه والعيد لانهما يجتمع لهما وجنون واغماء لانه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه ولا يجب حكاه ابن المنذر اجماعا قاله في الشرح والاستحابة لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاه رواه ابو داود ولاحرام بحج او عمره لحديث زيد بن ثابت انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه ولدخول مكه وحرمها لان ابن عمر كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه مسلم ووقوف عرفة لما روى مالك في الموطة عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي وابن مسعود وطواف زياره وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له لبوء إن تعذر نقله صالح في الإحرام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام استغفوا رحمهم الله هذه الأشياء لم يكن على أكثر هذا دليل، ولكن من باب القياس، من باب الحاق بعضها ببعض، وأوصلها إلى ستة عشر الأصل المستحب، فعكدها إلى صلاة في يومها. الاذا حين حضرها يختص بالرجال المرأة تعيد انها تصلي في بيتها او عاده أنها اذا حضرت حضورها نادرا وتكون بعيده لذلك لم يذكر انه يندب لها الاغتسال انما هو خاص بالرجال جاء فيه هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم من هذا الحديث ذهب الراهرية إلى وجوبه وإلى أنها لا تصح صلاة الجمعة لمن لم يغتسل. وقالوا لأنه صرها بأنه واجب والواجب ما يعاقب تارك الكول الثاني أنه سنة ودليله حديث سمره وغيره قال صلى الله عليه وسلم من تأضع يوم الجمعاتب بها نعمة. ومن اغتسل فالغسل أفضل فبها نعمة عيفا أخذ بالسنة ونعمة السنة ما أخذ هكذا من توضأ واكتفى بذلك فنعمة ما أخذ وذلك لأنه يعتبر أن هذا شيئا واجب عليه وقد قام بالواجب الذي هو الطهارة وما اوتدت نفرس الافضل هكذا وفيه كون ثالث انه واجب على من كان بعيد العهد بالنظافه وذلك ذكرت عائشه ان الناس في ذلك الزمان أهل حرف يحترفون يحملون وينزلون ويحضرون ويغرسون ويشتغلون وتتراكم الأوساخ على فيابهم وعلى أبدانهم فإذا جاءوا تأذى غيرهم بتلك الرواعي يتولد بهم الكامل وتحصل منهم هذه الأوساخ وادعى برايحه نحوها فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال لو اغتسلتم لهذا اليوم وقال من جاء منكم الجمعه فليغتسل فاكد عليهم اموما اي ليتنبه الذي هو بعيد العهد والذي هو حديث العادي بنظافه ازداد نظافه فكان هذا لهذا السبب انه يكون اذا جاء متسخ الثياب والبدن يتعذى به غيره فشرع الاغتصال لمن كان كذلك فعلى هذا يكون عندنا ثلاثة اقوال القول الاول انه واجب على الجميع والقول الثاني انه مستحب وليس بواجب والقول الثالث أنه واجب على من كان بعيد عن هذه النوابه واما الذي يكون نظيف الثياب ونظيف البدن وحديث الاغتصال فلا في الجمهورية فيه ويبقى مسنونه ليس بواجب هكذا يقول فأن المعلم يختار أنه ليس بواجب على الإطلاق وذلك عملا بحديث سمرة من تؤلاء يوم الجمعة لديها ونعمة ومن اغتسل رغوث الأهوار والآن لو يأتينا هذه الجمعة إن شاء الله ما يتعلق بها الثاني بعد تغسيل الميت اي أنه يسن أن يغتسل إذا غسل ميتا المراد الذي يدلك بدنه ليس الذي يصب الماء إذا كان يدلك بدنه ولو أن على يديه خرقة أو نيفة فإنه يقلبه ويدركه بيده أو بيده فيسن ويتأكد أنه يغتسل هناك من أوجبه لهذا الحديث وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل سلامية فليغتسل ومن حمله فليتوضى رواه احمد وابو داود الترمذي وحسنه ظاهره ان ما غسل ميتا يلزم ان يغتسل ولكن جاءت رخصه عن كثير من الصحابه عدم وجوب الاغتسال لمن غسله ورؤيا ان اسماء بنت عميس غسلت أبا بكر زوجها وكان ذلك بيء من شاتي فسألت أن يلزمها أن تغسلت الوكيلة لا يلزمك فدل على أنه ليس بالعزم وقد تقدم في نواقف الوضوء أنه من موجبات الوضوء وفي رواية أكل ما فيه الوضوء رؤيا. عن ابن عباس الشافع وإسحاق بن المنذر يعني استحباب الاغتسال بعد تفصيل الميت وأما قوله من حمله بل يتوضأ فحمل بعضهم أن المراد حمل النعش ذكر ذلك ابن عمر فقال وكيف أتوضأ من حمل خشبة ولكن هم لألا أن همله يعني احتضانه يعني احتضنه قبل أن يكفن أو نحو ذلك العادة أنه يباشره ولو لم يكن من الذين غسلوا الثالث الغسل للعيد يعني لعيد الفطر الرابع الغسل لعيد النشر في هذين اليومين حديث ابن عباس الواقع من سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم عيد الفطر والارخاء هكذا رواه ابن ماجه الخامس الاغتسال لصلاه الكسوف السادس الاغتسال لصلاه الجمعه هذه الأربعة الإيدين وصراتين السكة والكسوف قياسا على الجمعة وذلك لأنهم يجتمعوا لهما يجتمع ناس كثير وقد يكون في أحدهم شيء من الاوساخ ويتأذى الآخر هذا هو سبب الشرعية لأنهم يجتمعوا لهما السابع الإفاقة من الجنون الثامن الإفاقة من الإغمى لانه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغمى متفق عليه لما أنه داخل وقت الصلاة قال أفل الناس قالوا لا وهم ينتظرونك فقال ضعوا لي معا في المخضر فاغتسل ثم ذهب لي نوع فاغمي عليه وبقي ثم عفاق قال أصل الناس وقالوا لا وهم ينتظرونك فقال ضعوا لي معا في المخضر اغتسل ثلاث مرات والناس ينتظرونه عكوفا من المسجد فلما عرف انه لا قدره له على ذلك ارتل الى ابي بكر ان يصلي بالناس فاغتسل من هذا الاغماء غيبوبه وغشيه تحصل للانسان واذا اغتسل من الاغماء فبطريق الاولى اذا افاق من الجنون الجنون الذي هو الغيبوبة الكاملة أو لما لابست الجن فانه قد يغشى الإنسان رجل امراه الجن يلابسه وإذا لابسه فخرج منه فإنه يغتسل لأنه لا يدري ما حصل عليه ربما أنه أنزل أو نحو ذلك التاسع الغسل للإستحاضة المرأة المستحاضة التي يجري معه الدم يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ذكر عن ذلك أن أمن حبيبه ابنت جحشن أخت زينب أنها كانت تستحاض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاه ولما جاءت عبد الحمد لله اختها رغم ان تجمع الصلاتين جمع صلي وتغتسل تؤخر الظهر وتعجل العصر بغسل وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للصبح هذا دليل على أنه يتأكد ويأكل مستخابة كما يجب على الحائض إذا طهرت ها هنا قال أنه قال لزينب لما استحيضت الترسل إلى كل صلاة الصحيح انها اخت زينب انها حامنا كان لزينب اختان مستحضتان زينب ام المؤمنين ما ذكر انها مستحابة. ولا لاحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امر ابي ان تغتفر كانت تغتفر لكل صلاه كاذب منها والا فالواجب الضوء لكل صلاه كما امر بذلك باطنه ابنت أبي حبيش العاشر الاغتسال للإحرام ويأتي في الحج أنه أمر حتى نفسه التي هي اسماء بنت اميس لما ولدت أمرها بأن تغتسل أنها نفسه فاستحب لكل من دخل في الإحرام لمن أراد أن يهدم أن يغتسل ولعل ذلك أيضا خاصا بما إذا كان بعيدا من بالنظافة ولقرب تقارب البلابية هذه الأزمنة أكاد اختفى بالغسل إذا تنظر واغتسل في بيته ثم سافر برا أو جوا بعد عشر ساعات أو نحوها وصل الى الميقات لا يلزمه ان يغتسل مره أخرى لانه نظيف البدن هكذا في حديث زيد ترى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهرامه واغتسل لإهلاله اي اغتسل ما اراد ان يحل بالحج والغالب ايضا ان الذين معهما لا يتمكنون لان معه النحو عشره الاف وعشرين الف الذين اجتمعوا في المدينه والغالب انه لا يمكنهم ان يجدوا في ذلك المكان مكا... مكانا يغتسلون فيه فلعلما اقتصروا على الوضوء يدل على انه ليس بواجب الحادي عشر الاغتسال لدخول مكه دخول هرم مكه اذا ابتدع في دخول هرم مكه اغتسل ابن عمر رضي الله عنه مكان لا يقدم مكه الا بات به حتى يصبح يغتسل ويدخل نهارا يذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بئر معروفة شمال الحجون شمال كذا إلا يزال فهمها والبناية عليها معروفة بئر ذيت و كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بها فإذا أصبح ادخل مكه من كذا وكذلك ايضا كانوا يبيتون المياه ويقدرون البكاء بها فابن عمر إذا جاء وهو محرم عبات بذي وإذا واذا اصبح اغتسل ثم دخل ادخل مكه متطهرا يعني مغتسلا الثاني عشر الغسل للوقوف ابي عرفه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حتى على ذلك وكان بعمر يفعله كان يغتسل اليه قبل أن يهدم ولدخوله مكه ولوقوفه بعرفه ويروى ذلك ايضا عن علي وابن مسعود وفعل ذلك كثير من الأمراء وجعلوا ذلك سنه ولعل السبب انه سوف يقف بعرفة ويطيل يقفون بعد صلاه الظهرين او الظهر يقفون في ذلك المكان الذي عند الصخرات وجبل الرحمه الى ان تغرب الشمس وهم يستقبلون القبله رافعون اكفهم يدعون الله فيتاكد لهم النظافه والاغتسال هكذا استحبه الثالث عشر اغتساله لطواف الزياره الرابع عشر اغتساله لطواف الوداع الخامس عشر اغتساله لما بيتعيب مزدالفة السادس عشر اغتساله لرمي الجمار هذه ستة عشر وقالوا ان هذه كلها انساك يجتمع لها استحبنا الاغتسال قياسا على الاخرام وقياسا على دخول مكه ولا شك ان هذا من باب الاستحباب ومن باب الترغيب في النظافه وإلا فإنه من المشقه وبالاخص في هذه الازمنه حيث يكون الواقفون بعربه مثلا مليون او مليونين او نحوها كيف يتاتى لهم كلهم أن يغتسلوا إلى الوقوف بأرفة وكذا يغتسلون إلى المبيت بمزدالفة ويغتسلون إلى رمي الجمار في ذلك مشقة يقول ويتأمم للحاجة بالكل إذا لم يجد ما أنفع إنه يتأمم هكذا وكل ما يفتن له الوضوء اذا تعذر فانه يكتفي بالتيمم هكذا نكله صالح بن احمد بن اهرام وقاسوا ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجلا وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه حتى قام ورد عليه قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم يصح بشروط ثمانية النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لناتلة وقت نهي لحديث أبي إمام مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمة مسجدا وطهورا فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاه فعنده مسجده وعنده طهوره رواه أحمد السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير صححه الترمذي أو لخوفه بالاستعماله الضرر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى ولحديث صاحب الشجع وعن عمر بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح الحديث رواه أحمد وأبو داود والدار قطني ويجب بدله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ما فخشى العطش أنه, أنه يبقي ماءه للشرف ويسيمن ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم الا تصل اليه بعد خروجه عدل الى التيمم محافظه على الوقت قاله الاوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء وهذا قول اكثر أهل العلم قال معناه في الشرح وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه مفرط قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب لمن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضى إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرح هكذا انتقلوا إلى التيمم بعد أن فرغ مما يتعلق بالطهارة بالماء التيمم هو التمسح بالتراب لرفع الحدث يعتبر بدلا عن الوضوء وعن الغسل وهو من خصائص هذه الامه بالحديث عن جابر المشهور اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركت الصلاه فعنده مسجده وطهوره الى اخر الخمس معروفه دليله القران والسنه فمن القران قول الله تعالى وإن كنتم مره أو على سفر أو جاء أهد منكم من الغائط أو من النساء فلم تجدوا ما أنه صعيدا طيبا تيمموا يعني أقصدوا أقصدوا إلى ذلك الصعيد الطيب فامسحوا بوجوهكم وعيديكم لما جاء بلغض أتيمموا أفلك عليه التيمم والا فأفلوا التمسح بالتراب هذا هو الأصل فيه ولكن أخذوه من الآية فتيمموا صعيدا طيبا أتيمموا في اللغة أقصت الشيء التوجه إليه ومنه قول بعضهم أتي أممتها من أذرعات وأرضها ابي أثري بعدنا دارها نظر عالي يعني قصدتها وكذلك قول بعضهم وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني يممت يعني قصدت أرضا هذا هو الأصل التيمم في الاختلاف في الشرع هو قصد تراب نظيف لضربه والتمسح به لرفع الحدثين رفعا مؤقتا فيه خلاف قيل انه رافع مطلقا فحكملنا وقيل انه رافع مؤقت إلى أن يحصل الماء وقيل إنه مبيح لا يرفع إنما يبيح الإبادة والحدث باقي أكثر الفقراء على أنه مبيح وليس برافع والقول الوسط أنه رافع معقد أنه إذا اتيمم ارتفع الحدث الى ان يجد الماء لانه مطلوب منه عند وجود الماء ان يستعمله ذكر له هذه الشروط الشرط الاول النيه اذا أراد ان يتيمم لا بد ان ينوي به استباحه الصلاه أو استباهة الكراءة أو نحو ذلك الثاني الإسلام لأنه عبادة يصح هم الكافر الثالث العقل، لأنه يحتاج إلى نية والمجنون فاقد العقل إلى أهله النية وليس له نية الرابع التمييز وهو أن يكون مميزا يعقل كما تقدم يشرف الوضوء وذلك إذا بلغ سبع سنين الخامس الاستنجاء أو الاستجمار إذا كان قد تبول او تغوض فلا بد انه يمسح اثر الخارج ان كان عنده ماء استعمله ويسمى استنجاء وإلا استعملت الاستجمار التمسح بأحجار ومزوى المناديل نهوها التي تزيل اثر النجاسة فمن تأممك قبل أن يستجمل وقد بقي على دفله اثر البول لم يرتفع حدثه ينتبه لمثل هذا كثير من الناس يعتقدون أنه يرفع النجاسة يرفع نجاسة التي تبقى على الفرجين السادس هو وقت الصلاة هكذا اشترطوا لا يتيمم للظهر إلا بعد الزوال ولا يتيمم للعصر إلا إذا دخل وقتها وللمغرب بعد الغروب وللعشاء بعد غيوب الشفقه وللفجر بعد طلوعه هذا شرط اتفقوا عليه ومعنى ذلك انه لا يصلي صلاتين بوضوء واحد بتيمم واحد المعنى أنه إذا توضع الظهر وجاء العصر ولم ينتقض وضوء تيممه ما حصل منه ما ينقر إلا ريحا ولا غيره. انه يجدد يجدد التيمم فيقولون يا لوقت كل صلاة ويقولون يبطل بخروج الوقت لو مثلا انه جالس تيمم للمغرب وجلس بمكانه مكانه يقرا حتى اذن العشاء فمعناه انه يتيمم لصلاه العشاء ولا يكفي يتيممها للمغرب لان كل صلاه لها تيمم والقول الثاني انه يكتفي به حتى ياتي ما ينقضه التيمم عندهم انه يبطل بخروج الوقت مثلا لو تيمم للحجر وجلس اذكر الله بما وطلعت الشمس بطلت يممه ولو انه ما احدث اذا اراد ان يصلي صلاه الاشراق او الضحى اجدد التيمم يبطل بخروج الوقت ولا يصح التيمم الا بعد خروج الوقت ولكن ذكرنا ان القول الوسط انه رافع مؤكد الى ان يجد الماء الى خروج الوقت فاذا وجد الماء فانه يتيم يتوضا هكذا يقولون لا يتيمهم للصلاه اكبر لدخول وقتها ولا للنافلة في وقت النحي اذا اراد ان يتنفل بعد الفجر بعد الفجر وقت نحي فلا يتيم, يتيم أو كذلك عند الإشراق قبل اكتباع الشمس ووقت نهي فلا امم لنافلة ولكن إذا قلنا إنه غافع مؤكد بمعنى أنه ما يبطل إلا بوجود الماء فالصحيح جواز ذلك استدلوا بحديث أبي امامه لكن هذا الحديث انما هو من عشريه التيمم لي الارض كلها لي و لامتي مسجدا و طهورا أدركت ادركته اجل من امتي الصلاه فعنده مسجده وعنده الطهورة الصح من هذه الجابر اعطيت خمسة لم يطعن معهدا قبلي الشرف السابع يتعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر الله تعالى ما ابات يمما الا عند وقت الماء يقول لي او منكم من الله تعالى متى علمتم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا معا يتيمموا صعيدا طيبا وكذلك هذا الحديث حديث عن ابي ذر ان ابا ذر خرج عند ماشيه له غنم او ابل او لغيره يراها بالاجره واحتلم ولم يكن عندهما وبقي يوم او يومين فلما جاء الى المدينه طلب من اهله ماء فجيء بماء فاغتسل يقول لك انه سقط عني جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين من على وجه المبالغة فإذا وجد الماء فليمسه بشرته اي فليستعمله في غبوء أو في غسل فإن ذلك خير الصحة الترمذي وجد دلالة من قوله فإذا وجد الماء فليتقله لمسه بشرته فدل على ان تيممه قد بطل ولو انه وجد الماء بعد زمن قليل اختلف فيما اذا جاء الماء وهو في الصلاه رجح بعضهم انه يقطعها وأنه يتوضا وقال اخرون انه دخل بنية وبطاهره تامه فيتم صلاته ولا تبطل بوجود الماء المشهور انه يقطعها كذلك اذا تعذر استعمال الماء اذا يخاف باستعماله الضرب يعني كجريح مثلا عليه حدث إذا إذا استعمل الماء أتأثر أقد يكون في بدنه قروح وقروحاً يتعمل بدن كالحرق مثلاً يعفى عن استعماله الماء ولو من حدثاً أكبر وعليه الحال هذا أن يقتصر على التيمم لأنه معذور لعجله الله تعالى بدأ بالمرضى أكبر غيرهم وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني ما عندكم ما أو جعاهدكم من الغائط على ما استمنس يعني ذكر هدثين حدث الغائط الذي هو التبول منه وحدث ملامسة النساء يعبر به عن الجماع أو عن المس بشهوه فلم تجدوا ماء هذا شرط فتهم مصيدا طيبا سأبجيكم عايديكم إن الله كان عفوا غفورا هكذا آية النساء ولحديث صاحب الشجة وهو أنهم كانوا في غزوة فأصاب رجلا منهم شجة في رأسه والماء عندهم فسأل أصحابه هل من غسء من رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رصة والماء موجود فاغتسب فدخل الماء أبي تلك الشجة ودخل إلى دماغه ف قدر انه مات علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله الا سؤال اذ يعلموا فانما شبه عليه السؤال انما كان يكفي اي عصب او يعصر على جرحه خرقه ويمسح عليها ويغسل سائر جسده هذا هو هذا الحديث فيه حديثان حدثهما عن جابر الرئيس والاخر عن ابن عباس حسن وبمجموعهما يعرف بان له اصل كذلك قصه عامر بن العاص بعده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ذات السلاسل يقول احتلفت ليلة باردة شديده البرد يقول فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فأتي أمنت وأصليت بأصحاب صلاة الصبح فلما قد ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصليت بما تجنب جنوب الماء موجود عندهم ولكنه شديد الضر فقال إن ذكرت أو إن الله تعالى قال يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا ما بينكم بينكم الباطلين ان تكون تجارة من تراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لما قرأها ظاهف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه البرد شديد والماء شديد البرد ولو جلسا يستدفئ أو يسخن الماء إلى خرج الوقت أو لا تضره بانتظاره فلأجل ذلك اغتسل اغتسل واكتفى بذلك يقول يجب بعض العلماء لأطشان من آدمين أو بهيمه محترمين إذا كان معك ماء وجاءك إنسان عطشان يخشى أنه يموت من العطش أو بهيمه فلت أن تعطيه هذا الماء وتعدي الإرثم لأن الوضوء والغسل له بدل وأما الرماء فليس له بدل إما يشرب إما يموت فيجب بدله ادي اطشان روي في حديث ان امراه جاءت الى بئر ونزلت وشربت وقد ضر بها العطش فخرجت واذا كلب يأكل الترى من العطش يأكل انها بغي عزانية ملأت خفها أي يعني نزلت في الماء وملأت خفها ومعها إلى الخف وصبت لذلك الكلب إلى أن أروي فظهر لها فالأدمي أولى قال يا رسول الله ان الماجورون بهذه الدواب قال في كل كابد او ذي كابد رطبه أجر هناك العبد المنذر اجمع كل من يحفظ من العلم ان المسافر اذا كان معه ما فخشيا العطش ان يبقي الماء للشرب ويتيمم قديما كانوا يعطشون لانهم مثلا في سفر الحج قد يبقون اربعه ايام ما وردوا ماء يكون معهم ماء لو توضؤوا به لنفد ولنحتاجوا الى شراب يبلون به شفاههم ويمكنون بيه أنفسهم فيعدلون على كمهم ويحفظون الماء في كرب كان بين الرياض وبين مكة خمسة وعشرون يوما على بواحل يمرون بصحاري ليس فيها ماء وبالأخاص أن الأرض التي تسمى ركبه بعيدة وطويلة أربعة أيامهم وصلوا إلى الماء لا شك أنا بحاجة إلى أن يفضل ذلك الماء يقول من وجد ماء لا يخفي طهارته استعمله بما يخفي وجوبا ثم تيمم ذلك صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأعتم منهم استطعتكم مثاله ما قليل يقول لا يكفي للورو يكفي للمضمرة وغسل الوجه وغسل إحدى اليدين استعمله وتأمم عن الباقي اتقوا الله ما استطعتم ائتوا منه ما استطعتم كذلك إذا كان عليه غسل وجد ما أن لا يكفيه أنا أقول استعمله استعمله في الوضوء وغسل رأسه وغسل ركبته وغسل كتفيه وعضديه وذراعيه وغسل مقدم صدره ومؤخر مقدم ظهره وانتهى الماء للباقي فهو معذور حيث أنه لم يجد إلا هذا الماء إذا وصل المسافر إلى, الماء، إلى الآبار وكذوق الوقت أو علم أن النوبه لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قال الأوزاع والثوري وكيل إلى آية أي لانه واجد للماء وهذا كل أثناء العلم كان معناه بالشرف مثال ذلك إذا جاء وك ولم يصلي العصر ورد على الماء فيقول البئر عميقه إذا أدليت دلوي غربت الشمس قبل ان اخرج الدلو الدلو يحتاج الى ما يدليه ثم الى من يملؤه ثم الى من يجره وقد تكون البئر طولها عشرين باعا او نحوه فتغرب الشمس ويذهب وقت العصر فهل اقدم الوقت واتيمم واصلي العصر في وقتها او انتظر الى ان اخرج الماء فيه قولا ولكن لعل المعمول به انه ينتظر ولو خرج الوقت لان الماء موجود يحدث ان احدهم يستيقظ وعلي جنابه قبل طلوع الشمس، البقية مثلا خمس دقائق على طلوع الشمس، هل يتم ما يصلي في الوقت أو يغتسل أو طلعت الشمس؟ الصحيح أنه يغتسل، ولا طلعت الشمس حافظ على الطهارة، الماء موجود. ومتيسر استعماله فلا بد أن يستعمله ولو خرج الوقت ولو طلعت الشمس أو غربت قبل العصر أو ما اشبه ذلك يقول مثل يعني غير المسافر يقول غيره هو. أي غير المسافر لا يقدم الوقت بل يؤخره ويتغضى ولو خرج الوقت كما مثلنا إذا استيقظ الله قد بقي من الوقت قدر ثلاث دقائق والماء موجود يقول أنت وضعت خرج الوقت وطلعت الشمس وإن صليت أدركت بعض الوقت الجواب أنه يتولى ولو طلعت الشمس أو غربت ولو فأتأو الوقت أفي قولهم أو علم أن نوبة لا تصل إلى الا إلا بعد خروجه كانوا يريدون جميعا مثلا عشر فرق وكل معهم بهاجة إلى أن يدلوا معهم دلوا واحد، علم أن النوبه أنهم يقدمون هذا وهذا وهذا وأنهم لا يصلون إليه إلا بعد خروج الوقت في هذه الحال ايضا يتيمم على كلامهم والراجع أنه ينتظر من كان في الوقت أراك ألمى أو مر عليه وأم كان لهم أنه لا يجدوا غيره حرم يعني إذا كان معهما فلا يجد له أي إفريق وذلك ألي أنه يعلم أنه سوف يحتاجه ولو قال من مع كثير لا يريد وهو ينتظر ربما يحتاج إليه ربما يتاخر وصوله إلى أهله أو وصوله إلى الماء فاخر إذا كنت مثلا أنه مر على الماء ولم يستعمله ثم صلى. بالتيمم فانه يعيد مثال ذلك اذا كان جنبا جنبا بعد احتلام او جماع في الصباح ثم مر في الضحى في الساعه التاسعه علما ولم يتا وجاءه وقت الظهر وليس عندهما وقت العصر وصلاهما بالتيمم نقول بعيد وذلك لأنه فرق مرت بالماء في الضحى وأنت قادرا على استعماله ولم تستعمله أنت مفرق فلا بد أنك تعيدهما تغتثل وتعيد الصلاةين وهكذا له معه ماء وأراقه ولما أراقه احتاج إلى وضوء او غسل وتأمم لنقول له أعد لأنك فرطت كيف تريك الماء وأنت تعلم أو تترقب أنك تحتاجه قد يقول انني اثق باني أصل الى المائة قبل الوقت ولكن عاتني عائق وحبسني حابس ان اقول له يعيد اذا سئل ما صلى ابان يعيد فيه قولا اي قول انه لا يعيد والثاني انه يعيد وهذا هو الاقرب قال انه مفرط قاله في الشرح ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير من خرج الى مصر من خرج من مصر يعني من بلده كبيره وليس المراجل المصر معروف من المصري الى ارض من اعماله الى ارض له يا بستان او نحو ذلك او خرج يحتطب كالحطاب والحشاش ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوعه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا بتفويت حاجته فانه يصلي بالتيمم ولا اعاده عليه يعني في تلك الازمنه عندما تكون المسافة طويلة خرج مثلا ألي طال بظلة يظن أنه يجدها بعد ساعة او ساعتين ولكن طال الزمان ما وجدها دخل هذه الوقت وليس معهما أو قرب. إذا رجع إلى الماء فاتت فضالته وإذا ذهب لطلب ضالته لم يأت صلب دون ما إن أكله يتنى يعني ولو مثلاً أنه خرج لبستان له أو لعمل من الأعمال ولم يقدر على وصوله لم يصله الا بعد ان دخل الوقت او خرج يصلي بدون عوض ويتم